موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون Zapiszcie, jaką jestem w Siedemu اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا to النَّهَارِ który jest w stanie zbliżać się do tego, co jest w كل są to osoby, które są w stanie zniszczyć, Szanowni بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ Panie مَنْ Panie فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وَلَا تذر نبعث رسوله، وإذا أرضنا أنهلك قرية أمنا، أمنا فيها ففسقوا فيها، عليها القول عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العجلة عجلنا له عجلنا. له مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر, ولا الآخرة أكبر درجات Fata t'apport de هما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وذر رب <تصفيق>